أيها الإخوة الأعزاء في البداية أعتذر في أنني يعني أقدم نفسي محاضرا بديلاً عن الأستاذ الدكتور نور الدين عتل لذلك إن شاء الله تعالى سأحاول أن أقدم شيئا في إطار ما يمكن أن يكون بديلاً صالحا إن شاء الله موضوعنا كما تعرفون هو العام ودلالته عند الحنفية وللدخول في الحديث عن هذا الموضوع لابد من مقدمة عامة تمثل الإطار الذي جاء منه هذا الموضوع إذ أن هذا الموضوع هو واحد من منهجية كاملة عند الحنفية مثلت خطة وطريقة استقل بها الحنفية عن المتكلمين أو عن الجمهور فيما يتعلق بأصول الفقه عموما وبدلالات الألفاظ خصوصا لهذا عندما نريد أن نتحدث شكرا خبز الرجال طيب لذلك عندما نريد أن نتحدث عن العام ودلالته عند الحنفية لابد أن نأتي بمقدمة قصيرة عن منهج الحنفية في الدلالات بشكل عام ثم ندخل في هذا الموضوع وسأحاول بإذن الله تعالى أن أتقيد بالوقت وأن أقدم لكم في إطار الوقت ما يمكن تقديمه وقد طلب مني في هذه الورقة أن أقول لكم شيئا عن نفسي باختصار على سبيل التعريف اسمي عبد المجيد محمد السوسوة الشرفي من اليمن أعمل مدرساً بجامعة الشارقة أستاذاً للفقه وأصوله في كل الشريعة والدراسات الإسلامية ودرست في جمهورية مصر جامعة القاهرة وتخرجت منها عام 92 وتخصص الدقيق هو في علم أصول الفقه هذه نبذة مختصرة إذن نعود إلى موضوعنا وكما اتفقنا نبدأ بالحديث عن منهجية الأحناف بشكل عام فيما يتعلق بالدلالات الحنفية لهم منهجية في الدلالات تميزت عن الجمهور فالتقت معهم أحيانا واختلفت معهم في أحيان أخرى وكان الاختلاف أحيانا اختلاف اللفظي والنتيجة واحدة وكان أحيانا الاختلاف له أثر وذمار تقهية ولكي نتحدث عن هذه المواطن الاتفاق والاختلاف بشكل عام أريد أن أقول لكم أنما أن الحديث عن محاور الدلالات يتركز في أربعة أمور هناك قوائد تتحدث عن دلالة اللفظ من حيث معناه عام خاص مشترك وهناك قوائد تتحدث عن مدى استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له فيكون حقيقي أو في غير ما وضع له فيكون مجازي وهناك قوائد تتحدث عن مدى غضوح دلالة اللفظ على معناه هل هو هذا المعنى الذي تضمنه اللفظ واضح الدلالة فيكون إما ظاهر وإما نص إما مفسر وإما محكم بناء على منهج الحنفية وإما أن يكون غير واضح فيكون خفي والخفي أنواع ثم يأتي بعد ذلك المحور الرابع ويتحدث عن طرق الدلالات الطرق التي يسلك العلماء من خلالها خلص الطرق لا هذا بسرعه هذا لا بده مدخل ايوه المحاور التي تدور حولها دلالات الالفاظ منهجيه الدلالات والتي تمثل طرق استنباط الاحكام وفهم معاني الألفاظ تدور حول هذه الأربع المحاور فبالنسبة المحور الأول وهو دلالة اللفظ على معنى كنا أن فيه البحث عن دلالة اللفظ على معنى من حيث العموم والخصوص والاشتراك فيما يتعلق بالخاص لا خلافة بين الحنفية والمتكلمين أو الجمهور فيما يتعلق بالمشترك أو الاشتراك لا يوجد خلاف بينهم فيما يتعلق بالعام فيه مواطن خلاف وفيه مواطن اتفاق سنفصلها عندما ندخل في حديث عن العام أما في المحور الثاني وهو القواعد التي تتحدث عن مدى استعمال الرص في معناه الحقيقي الأصلي أو في معناه المجازي فهي كذلك لا خلاف فيها بين الجمهور والحنفية هم يلتقون فيها وإن وجد خلافة فرعية بسيطة أما المحور الثالث وهو القواعد التي تبين هل اللفظ في دلالة على معناه كان واضحاً أم كان خفياً ففيها يتجلى فوارد كبيرة بين الحنفية وبين الجمهور من حيث التقسيم ومن حيث الأثر ففي درجات الوضوح الحنفية يقسمون درجات الوضوح إلى أربعة أقسام ظاهر ونص مفسر ومحكم بينما المتكلمين يقسمونها إلى كسمين فيقولون ظاهر ونص ثم ثم داخل هذين القسمين شيء من التكسيمات وفي ما يتعلق لدرجات الخفى في وضوح الدلالة يقسمها الحنفية إلى أربعة أقسام أو أربعة درجات يقولون الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه بينما الجمهور يقسمونها إلى قسمين فقط فيقولون المجمل وهو يساوي الخفي والمشكل والمجمل عند الحنفية والمتشابه وهو نفسه المتشابه عند الجمهور هذا بشكل عام يعني يبقى معنا المحور الرابع وهو الطرق التي يسلكها العلماء لاستخراج المعنى من النص هناك على تقسيم الحنفية أربع طرق الطريقة الأولى دلالة العبارة أخذ المعنى من العبارة مباشرة الطريقة الثانية دلالة الإشارة الطريقة الثالثة دلالة النص أو دلالة الدلالة الطريقة الرابعة دلالة الاكتضاء بينما تكسيم المتكلمين أخذ تقسيما آخر ونحى منحى آخر ولكنه يبقى في الأخير اختلاف اللفظي لأنه يلتقي مع الحنفية في النتيجة فالمتكلمين عندما قسموا الطرق التي تسلك للوصول إلى المعنى من اللفظ قالوا إن اللفظ له منطوق وله مفهوم فهو يأخذ المعنى إما من منطوق وإما من مفهومه ثم المنطوق قسموا دالته إلى قسمين. منطوق صريح ومنطوق غير صريح والمفهوم قسموه إلى كسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فإذا ما جئنا الحنفية وسألناه ما رأيكم في تكسيم الجمهور قالوا نكبل منهم ونلتكي معهم في هذا التكسيم وإن اختلفنا في المصطلعات إلا فيما يتعلق بمفهوم المخالفة فلا يأخذ به العنفية وفيه تفصيل إذن هذه كلها مقدمة شرحت لكم فيها لمحة عن طرق الدلالات أو مباحث الدات بين المتكلمين والحنفية وفيها تفصيل كثيرا ونأخذ من بين كل هذه الطرق وكل هذه القوائد ناخذ من بينها ما يتعلق بالعام ودلالته ففي الإختلاف فيه له أثر كبير وليس مجرد اختلاف لفظي نبدأ أولا مثلا بتعريف العام لم يختلفوا فهم منتقون فالعام في اللغة يعني الشامل فتقول عمهم الخير يعني شملهم وفي الإصطلاح العام هو لفظ وضع, لفظ وضع للدلالة على استغراك جميع ما يصلح له لفظ وضع لاستغراك جميع ما يصلح له بوضع واحد لفظ ممكن تقوله يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد وهنا يجب أن نتنبه إلى الفارد بينه وبين الخاص الخاص لفظ وضع لمعنى محدد تقول رجل مثلا بينما العام لفظ وضع ليستغرق جميع ما يصح له في آن واحد فتقول الرجال مثلا السارق والسارقة يتناول جميع السارق مثلا بينما اللفظ المشترك يظل متردد بين العام وبين الخاص فهو أشبى بالعام في كونه يتناول أفراد كثيرين ولكنه أشبى بالخاص في أنه لا يتناولهم مرة واحدة الكثيرين وإنما يأخذ منهم واحدا واحدا يعني هو يبدأ يتناول معنين فأكثر يتناول كثيرين مثلا كلمة العين لها معاني كثيرة فتكون العين بمعنى الجارحة العين بمعنى عين الماء العين بمعنى عين الجاسوس العين بمعنى الذهب تتناول كل هذه المعاني لكنك في الأخير إذا نطقت بها فأنت لا تقصد إلا واحد من بين هذه المعاني فقط على سبيل البدل من خلال الكارينة فهو أشباب العام وأشباب الخاصة سمي مشترك لأنه يشترك بينهما أو سمي مشترك لأنه مشترك بين عدة معاني وفي الأخير يرسو على واحدة منها والفرق بين العام والمطلق أن العام يتناول كثيرين يتناول ويستغرب جميع ما يسلح له مرة واحدة فتقول مثلا رأيت الرجال فكأنك استغرقت بهذا المعنى جميع الرجال بينما إذا قلت رأيت رجلا فأنت هنا تقصد فردا ولكنه فرد شائع في جنسه مطلق هو واحد بس ولكنه شائع في جنسه بمعنى أنه غير, غير محدد حتى يدخل عليه القيد إذن ما الفرق بين العام والمطلق العام عمومه شمولي يشمل كل أفراده والمطلق عمومه بدلي بمعنى أنه يتناول واحد ولكن هذا الواحد شائع فقد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا فهو عام من حيث المظرة العامة ولكنه لا يستجد إلا على واحد فقط فعمومه بدلي الفاضل العموم سأقولها باختصار لكي ندخل في المطلوبة هدية العام الفاضل العموم تتمحور في ثمانة أمور وأحيان يوسرونها إلى تسعة وعشرة أشهرها كل وجميع كل نفس ذائقة الموت مثلا جميع هي أشبه بها هذا اللفظ الأول اللفظ الثاني كلمة الجمح أو لفظ الجمح المعرف بأل المفيدة للإستغراج فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصنا بأنفسنا ثلاث قروا فهنا المطلقات جمع معرف بالألف واللام التي تفيد الاستغراج الجنس. وقد يكون الجمع معرف بالإضافة مثلا في قوله تعالى وأمهاتكم فأمهات هنا لفظ جمع عرف بإضافته إلى الضمير فيكون عام أيضا من ألفاظ العموم الجمع المفرد المعرف بال للاستغراك مثل الإنسان إن الإنسان لا في خسري أو المعرف بالإضافة مثل وإن تعدوا نعمة الله فنعمة عرف بإضافة إلى الله عز وجل فهو لفظ يفيد العموم أيضا أسماء الشرق مثل من وما وأسماء الاستفهام ها؟ الشرط وأسماء الاستفهام وهي نفسها لكن تختلف اختلف موقعها في الجملة وهي من وما أيضا من ألفاظ العموم النكرة الواقعة في سياق النفش أو النهي أو الشرط أمثلة على هذا النكرة الواقعة في سياق النهي ولا تصلي على أحد منهم فأحد هنا لفظا نكر وهو مفرد لكنه جاء في سياق جملة منهية فأفاد العموم وقد يكون للنهي, مثل للنهي مثلا آ لم يدخل الفصل أحد مثلا فأحد هنا أيضا تفيد العموم باعتبار أنها نكرة جاءت في سياق جملة منفية أيضا النكرة لو جاءت في سياق جملة شرطية مثل وإن جاءكم فاسق فتبينوا ففاسقنا لفظ مفرد ولكنه بجملة شرطية فأفاد العموم الأسماء الموصولة الذين إلى وال وال والذي والذين إلى أخرى أسماء الموصولة هذه عموما ألفاظ العموم طيب ماذا يثبت باللفظ العام؟ نقول يثبت به تناوله لجميع أفراده والسغراغي لجميع أفراده في حكمه عليهم بنفس اللطف هذا محل اتفاق موقف العلماء من دلاية العام بشكل عام نقول اتفق العلماء على أن العام يثبت به استغراكه وحكمه على جميع ما تناوله لم يختلف العلماء في هذه لا حنفية ولا جمهور بالنسبة لتخصيص العام فيه اتفاق بين الحنفية مع الجمهور في بعض النقاط وفي اختلاف في اتفاق في أن التخصيص معناه إخراج بعض أفراد العام من حكم العام أو تقول قسر العام على بعض أفراده لكن الخلاف بين الجمهور والحنفية في شروط التخصيص فالجمهور لا يشترطون شيئا في التخصيص يقولون إذا جاء لفظ خاص ولفظ عام فإن الخاص يخصص العام وخلاص وانتعو مثلا آية قرآنية عامة وحديث نبوي ولو كان أحاديا خاص فإنه عند الجمهور الحديث يخصص عام القرآن وسوف نأتيه بأمثلة بينما الحنفية يشترطون للتخصيص شرطين الشرط الأول أن يكون المخصص مستقل ما معنى مستقل؟ يعني يكون. نصا مكتمل المعنى لا يكون جزء من الكلام العام فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كروه في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن إن يبعن حملهن انظروا أولاة الأحمال نص مخصص لعموم المطلقات مقبول هذا التخصيص عند الحنفية لكون هذا المخصص دليل كامل مستقل وهو مقبول عند الجمهور لكن لو جاء المخصص ليس مستقل كأن يكون استثناء لو كان استثناء فإنه عند الحنفية لا يعتبره لا يعتبر عند الحنفية الاستثناء تخصيصا مثلا والعصر إن الإنسان في خص إلا الذين آمنوا عن الصالحات فكون جاء بصيغة الاستثناء يسمونه قصرا ولا يسمونه تخصيصا ما هي الفائدة يا حنفية قالوا الفائدة أننا في التخصيص نتحدث به عندما يحدث تعارض ولا يكون تعارض إلا بين نصين مستقلين في الدلالة أما في حالة الاستثناء فما في تعارض كله نص واحد فهو يكشف الاستثناء عن مضموم النص بشكل عام وبالتالي لا نسميه تقصيصا وإنما نسميه قصرا في النتيجة الأمر واحد عند الحنفية وعند الجمهور ولكن ذاك سمونا التقصيص بالاستثناء وبالشرط وبالصفة وبالغاية يسمونا هذه قصرا ولا يسمونا تقصيصا فالحنفية يشتريطون في المخصص أن يكون دليلا مستكلا أي نصا كاملا المعنى ليس جزءا من الكلام العام ومن هنا حدث اختلاف بين الجمهور والحنفية فيما يتعلق بالمخصصات فالجمهور يرون أن المخصصات المخصصات قد تكون مستقلة مثل التخصص بالحس أو بالعكل أو بالعرف أو بالنص بينما الحنفية وأيضا يرى الجمهور أن التخصيص كد يكون بالمخصصات غير المستقلة مثل استثناء الشرط الصفة الغاية البدل بينما الحنفية لا يرتضون في المخصص إلا أن يكون مستقلا أي أن يكون دليلا من الحس أو العكل أو العرفة أو وفي داخل شيء من الخلاف طبعا الوقت ضيق ولهذا لا أستطيع أن أدخل بكم في وضع أمثلة للمخصصات وأنواعها ولكن يكفي أن أشير إليها ها؟ كيف؟ طيب الأنواع العام ها منه ندخل إلى دلالة العام أنواع العام ثلاثة إثنان محل اتفاق في دلالتهما بين العلماء والثالث محل اختلاف أنواع العام النوع الأول العام الذي أريد به العموم قطعا يعني أن هذا العام جاء معه من القرائن والدلائل ما يؤكد أنه عام بشكل قاطع لا يقبل أي تخصيص ولا يقبل أي احتمال غير دلالته مثلا في قول تعالى والله بكل شيء عليم هذا عام أريد به العموم قطعا والله خالي كل شيء هذا عام أريد به العم قطع يعني لا يقبل أي احتمال لا يقبل أي احتمال لخروجه من هذا العموم لأنه جاءت الدلائل والقراء تؤكده هناك عام أكسه تماما وهو العام الذي أريد به الخصوص قطع يعني أنه منذ أن جاء وهو لا يتناول جميع أفراده وإنما مقصود به بعض أفراده مثلاً ولله على الناس حج البيت من استطاعه لسبيله وفي كرة أخرى حج البيت هذه الآية ولله على الناس لا تتناول الناس بعمومهم صغيرهم وكبيرهم مستطيعهم وغير مستطيعهم وإنما المقصود بالناس هنا المكلفين فهو عام ولكنه مراد به الخصوص وهم المكلفون وهكذا في الخطابات التي جاءت توجيها إلى المكلفين فإنه وإن جاءت في صغة العموم فإن المقصود بها المكلفين فقط دلت على ذلك الدلائل والقراء الكثيرة المأخوذة من مقاصد الشريعة ومفاهيمها العامة والخاصة هذان لا خلاف بين العلماء في أنهما بهذا الشكل دلالة العام الذي يريد به العموم قطعة يدل على معنى دلالة قطعية والعام الذي أريد به خصوص قطعة يظل على دلالته قطعية إنما سيحدث الخلاف في النوع الثالث وهو العام المطلق ما المقسود به العام المطلق هو العام الذي لم يستحب معه ليس معه قرينة تدل على أنه أريد به الخصوص أو أنه أريد به العموم خلا من القرائن. فهذا يصلح للتخصيص يصلح أن يأتي دليل آخر فيخصصه لأنه خلا من القرآن طيب هذا العام الذي أريد بالخصص قطعة هو على مرحلتين المرحلة الأولى إذا حدث أن خصص بدليل قطعي فإنه يصبح بعد ذلك أن يخصص بأي دليل قطعي أو ظني العام المطلق إذا, خصص إذا تم تخصصه بدليل قطعي فإنه يصبح بعد ذلك تخصصه بأي دليل قطعي أو ظني مثلا في هذا الأمر ما جاء في آية القتال في قوله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ هذه آية عامة فبعد أن خصصت بالأدلة التي يعني لا تجيز القتال في بعض المواطن بعد ذلك جاء تخصيصها جاز تخصيصها بالأدلة الظنية الذي نهت عن قتل المرأة يعني أن قتل مرأة فهذا أيضا دليل وإن كان أحادي لكنه يقصص الدليل العام أعود مرة ثانية لكي أوضح هذه النقطة العام المطلق هو محل الخلاف الجمهور يقولون إن دلالته على معنى ظنية ما معنى ظنية يعني أنه فيه احتمال في انطباكه على جميع أفراده وبالتالي يكبل يقبل التخصيص بأي دليل سواء كان الدليل قطعي أو كان الدليل ظني بينما الحنفية يقولون إن العام المطلق إذا كان لم يسبق تخصيصه بدليل قطعي فإنه يضل قطعي الدلالة أي أنه لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قطعي في مستوى ومن هنا نقول إن العام المطلق له مرحلتان المرحلة الأولى في حالة إذا كان قد خصص العام الذي هو من القرآن ومن السنة وكان يعني إذا كان قد خصصها فإنه بعد ذلك يبقى دلالته ظنية عند الجميع لم يختلفوا فيه بعد التخصيص وإنما الخلاف في الخلاف في دلالته قبل أن يخصص قبل أن يثبت تخصيصه بما هو في مستوىه فالجمهور يقول إن دلالته ظنية ما لا فرق بينما الحنفية يتشددون في هذه النقطة إذن إن حصر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في نقطة واحدة في دالة العام وهي العام المطلق الذي لم يتم تخصيصه بدليل في مستوى ما الحنفية يقولون دلالته قطعية والجمهور يقولون دلالته ظنية إذن هنا إن حصر الخلاف نريد أن نعرف ما هي أدلة الجمهور وما هي أدلة الحنفية على هذا الكلام الجمهور يقولون إن دليلنا على أن العام دلالته ظنيا دائما هو الاستقراء. هذا الذي شرحنا الجمهور يقولون دليلنا هو الاستقراء دليل الجمهور هو الاستقراء ماذا يعني الاستقراء قالوا لقد تتبع العلماء الفاظ العموم الواردة في القرآن والسنة وكاد الأمر أن يتم تماما على أنه ما من عام إلا وقد خصص فدل هذا على أن العام دلالته ظنية إذ أن أي عام فيه قابلية واحتمال للتخصيص إذن دلالة العام على كل فرد من أفراده ليس القطعية وإنما هي ظنية هذا دليل الجمهور الاستقراء. بينما دليل الحنفية أصل الوضح قال الحنفية إن اللفظة وضع في أصله ليدل على معناه دلالة قطعية مثل ما قلنا في الخاص دلالته قطعية لأن أصل وضعه كان هكذا فكذلك الآن دلالته على معناه ينبغي ويجب أن تكون قطعية بحسب أصل الوضع فهم عادوا إلى أصل الوضع اللغوي فقالوا الألفاظ توضع عادة لتدل على معناها دلالة قطعية إذن كذلك الآن يظل على معناه دلالة قطعية وبالتالي تشددوا عند هذه النقطة الجمهور ردوا عليهم وقالوا لهم إن العام نعم دلالته في الأصل تتناول جميع أفراده ولكنه من خلال الاستقراء فبت أن دلالته ليست قطعية إذ أنه ما من عام إلا وقت خصص فهذا دليل على أن العام دلته ظنية ليست قطعية في تناوله لكل أفراده ماذا ترتب على هذا الاختلاف في دلالة العام؟ ترتب عليها مسألتان المسألة الأولى هي أن الجمهور قالوا بناء على قاعدتنا في أن العام دلالته ظنية في تناوله لأفراده إذن يجوز أن يخصص عام القرآن أو السنة المتواترة؟ بأي حديث أحادي صحيح أو قياس حتى وسوف نأتي لذلك بمثال بينما الحنفية قالوا لا يجوز أن يخصص عن القرآن أو السنة المتواترة إلا بما هو في مستوى لأن القرآن والسنة المتواترة هما قطعية الثبوت وهما قطعية الدلالة إذن لا يخصص إلا بما كان في مستواهما وبالتالي رفضوا تخصيص عام القرآن أو السنة المتواترة بالحديث الأحادي أو القياس كم باقي؟ إذن باقي عندنا وقت الحمد لله نخذ راحتنا نص ساعة ممكن نأتي مثلا بدل يعني بمثال في هذه المسألة قبل أن نأتي بالمثال على ماذا اعتمد الجمهور وعلى ماذا اعتمد الحنفية ستجدون أن كل واحد حاول أن يعود إلى الآثار المروية ليستند عليها في مذهبه في المسألة الأولى ما هي المسألة الأولى؟ جواز تخصيص عام القرآن أو السنة المتواترة بالدليل الظني ما على ماذا استندتم يا هنفية؟ قالوا أولا استندنا على القاعدة التي قلنا لكم ثانيا أكدوا استنادهم على ما روي عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه عندما جاءت فاطمة بن تقيس وذكرت له الآية التي فيها يعني أمر الإنفاق والسكنة للمرأة المبتوتة يعني المطلقة طلاكا بائنا فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة فالآية القرآنية تقولوا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني الآية القرآنية تناولت أمر السكن ولم تتناول أمر الإنفاق بينما هي تقول أن رسول الله جعلها النفقة والسكنة فأمر لم يأخذ بهذا الحديث فالحنفية قالوا هذا دليل على أن الحديث الآحاد لا يخصص عموم القرآن الجمهور قالوا يا حنفية ليس الأمر هكذا أمر لم يسلك هذا المسلك لا لم يقل إن الحديث الأحد لا يخص عم القرآن ولكنه تردد في قبول رواية هذه المرأة ودى على ذلك ما جاء في رواية أخرى من قوله لا ندري أحفظت أم نسيت فعمر يعني تردد في قبول الرواية بمعنى لو كانت الرواية عند عمر بمنزلة التمام والصحة والثقة لقبل بها مخصصا لعموم الآية القرآنية طيب الجمهور قالوا نحن نستدل عليكم يا حنفية في أن الحديث الآحادي يخصص عموم القرآن بما فهمه الصحابة والسلف في كثير من المواطن ومنها ما ورد في المحرمات من النساء حيث جاء في, القرآن في الآية القرآنية بعد بيان الله عز وجل المحرمات من النساء جاء في النهايتها وحل لكم ما وراء ذلكم فهذا اللفظ عام في أنه يجوز ما عدا المحرمات في الآية القرآنية ثم هذا اللفظ العام خصص بأحاديث تحرم زواج الرجل أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها بحديث آحاد وأخذ به العلماء ولم يختلفوا فيه منذ الصحابة حتى اليوم فهذا دليل على أن حديث الآحاد يخصص عموم القرآن الكريم هذا دليل الجمهور وهو قوي ولم يستطع الحنفيع يرد عليه نعم. في فلا يقبل ان يخصص بالاحاديث الاحاد او بالقياس. لا. هذا الاطلاق التخصيص ليس عند الحنفيه يعتبر من العام المطلق لكنهم بعد ذلك قبلوا في هذه الايه في هذا الموطن قالوا أن هذا من الأحاديث المشهورة الحنفية سلموا للجمهور في بأن هذا الحديث يخصص عموم الآية ولكن قالوا هذا الحديث مشهور والمشهور عندهم يقبل كما يقبل المتواتر أما كون هذه الآية من العام المطلق فهو لازم عام المطلق فلم يكن أريد به الخصوص الذي أريد بخصوص هو مثل ما قلنا ولله عنا سحجوا البيت فالآية موجهة إلى المكلفين فقط فالحنفية لما احتج عليهم الجمهور بهذه الآية وبهذا الحديث في تخصيصه قالوا نحن, نحن معكم في هذا الاستنباط ولكن ليس بناء على قاعدتكم ولكنه بناء على قاعدة أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة فقد خصص الآية أما المسألة الثانية فيما يتعلق بثمرة الخلاف في دلالة العام فهو ما يتعلق بالتعارب بين العام وبين الخاص الجمهور يقولون إن العام دلالته قطعية وبالتالي إذا جاء خاص فإننا نجعله يخصص العام دون أي شروط بينما الحنفية قالوا ليس بهذا الشكل فكيف يا حنفية قالوا عندما يأتي عام ويأتي خاص فإننا ننظر إلى هذا الخاص ونقول إن كان هذا الخاص جاء مقترناً مع العام في وقت واحد مثلما آية الصوم ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على ثور فعدة من أيام أخر قالوا هذا فيه اكتران في المجيء بين النص العام والنص الخاص فهذا لا خلافة في قونه مخصصا طيب وإذا لم يكترنا يا حنفية قالوا إن كان المتقدم هو العام ثم جاء الخاص فإن الخاص ينسخ من العام بقدر ما يتناوله بأن العام دلته قطعية فالخاص ينسخ من العام بقدر ما تناوله الخاص طيب لو قلبنا العكس أن الخاص هو المتقدم وأن العام متأخر قالوا العام ينسخ الخاص بينما الجمهور قالوا لا التاريخ عندنا لا يمثل إشكالية عند الجمهور أي نص خاص فإنه يخصص أي نص عام إلا إذا كان قد جاء العام وثبت العمل به فترة من الزمن وثم جاء الخاص فإنه ينسخ منه بقدر ما تناوله إذن هذه هي المسألة الثانية فيما يتعلق بآثار الخلاف طيب نريد أمثلة, نريد أمثلة بكي نطبق مثل هذه يعني وهي التي نقول عليها الآثار لكي نطبق على مثل هذه الأمور سنسوق مثالين سنسوق مثالين المثال الأول ترك التسمية عمدا عند الذبح الحنفية يقولون ان ذلك يجعل الذبيح غير حلل مدام ترك التسمية عمدا فإنما الشافعية يقولون لا يؤثر ذلك طيب لماذا يا حنفية قالوا لأن الآية القرآنية التي جاءت في قوة تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لا يصح أن نخصصها بالحديث الآحاد الذي استدل به الشافعية في أن ذبيحة المسلم حلال سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر أو كما جاء في معنى الحديث لم يخصص, لم يخصص الحنفية هذه الآية بالحديث الآحد الذي جاء في أن ذبيحة المسلم حلال حتى ولو لو لم يذكر اسم الله بينما الشافعية قالوا إن الحديث يخصص هذه الآية العامة وبالتالي فذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان عامدا ترك التسمية فإن ذبيحة حلال وأيضا قال الشافعية يستدل بالقياس وهو قياس العامد هنا على الناس في كونه ما دام قد جاز أكل الذبيحة التي لم يذكر عند الله اسم الله ولو كان ناسيا فكذلك ولو كان عامدا أخلا بالقياس أما الحنفية قالوا بناء على قاعدتنا في عدم تخصيص العام بالحديث الآحاد أو بالقياس فإننا لا نأخذ بهذا القول وبالتالي لا يجيزون الذبعاء التي ترك التسمي عليها عمدا مثال آخر وهو ما يتعلق في نصاب الزكاة في نصاب الزكاة جاء يعني هناك يعني حديثان الحديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي ما يعني وفي ما اخرجت وفي ما اخرجت الارض, الأرض العشر وفي ما سقي بالنض في ما سقي السماء أو كان عثريا العشر وفيما ما سقي بالنضح نصف العشر الحديث هكذا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما سقي من ماء السماء او سقي او كان عثريا يشرب بعروكه ففيه العشر وما سجي بالنضح اي بجهد وآلة ففيه نصف العشر هذا الحديث عام يتناول جميع الثمار في انه يجب فيها الزكاة سواء قل قدرها او كثر هكذا عمومه الحنفية بناء على هذا الحديث العام قالوا تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض سواء كان كثيرا أو قليلا بينما الجمهور قالوا لا لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا إذا بلغ نصابا وهو خمسة أوسق أما إن كان دون النصاب فلا زكاة فيه أمنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه الحنفية رفضوا هذا التخصيص لماذا يا حنفية؟ قالوا لأن هذا المخصص وهو ليس بما دون خمسة عوصق الصدقة حديث آحد والحديث الآم الذي فيه إجابة زكاة في كل ما أخرجت الأرض حديث مشهور فتعارضا وبالتالي ما دم في تعارض فإن نرجح المشهور على الآحات نرجح الحديث الذي فيه إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض على الحديث الذي كسرها في نصاب معين وبالتالي لم يشترطوا النصاب لأنهم جعلوا المسألة تعارض بين العام وبين الخاص لأن الدات العام عندهم قطعية والخاص قطعية فتعارض ثم رجح العام لأنه مشهور بينما الخاص آحات الجمهور لم يأخذوا بهذا المسلك قالوا الخاص وإن كان آحادي فإنه يخصص العام وإن كان مشهور لأن العام دلالته ظنية فهو قابل للتخصيص بأي نص سواء كان عادي أو حتى بالقياس هذه بعض الأمثلة وهذه خلاصة سريعة لما يتعلق بالعام ودلالة عند الحنفية واستشعارا مني بالوقت يعني حدث شيء من الضغط النفسي حتى أني أسرعت وانتهيت قبل نهاية الوقت بربع ساعة ربما يكون في المساء الشعور النفسي مختلف فأعطي الموضوع كل الوقت ويبقى لو كان هناك مجال للنقاش فيما يتعلق بهذه النقاط تفضل نعم نعم الطريقه التعلق بالنص قائم عند الجميع هو لم يأتي هذا من باب التعلق بالنص فالكل يحترمون النص والكل يقفون عنده ولكنه من باب الفهم لهذه الدلالة وكما قلنا في البداية الجمهور قالوا إن الاستقراء أكد لنا من خلال التتبع لكل نصوص القرآن والسنة أن دلالة العام على معنى ظنية أي احتمالية أي أنه لا يتناول كل أفراده على سبيل التأكيد ففي احتمال ففيه كابلية للتخصيص حتى أنهم أطلقوا قاعدة وقالوا ما من عام إلا وقد خصص بينما الحنفية نظروا إلى النص من حيث وضعه من حيث وضعه الأصل فقالوا اللفظ من حيث وضعها الأصل يوضع ليدل على دلالة معينة فيظل على هذه الدلالة بشكل قاطئ ولا ينقل عنها إلا بدليل في مستوى فالحنفية نظروا إلى الدلالة من حيث الوضع الأصلي والجمهور نظروا إليها من الناحية العملية والحقيقة كان الأجدر كما هي العادة أن الحنفية في الغالب يأخذون قواعدهم من خلال التتبع للفروع الفكية يبنونها بينما الجمهور في العادة يأخذون قواعدهم من خلال البراهين المنطقية والقواعد اللغوية ولكن الجمهور في هذه النقطة نظروا إليها من خلال ما استقر عليه الأمر في العمل بنصوص القرآن والسنة عند السلف كما قلت لكم في كثير من عموم آيات القرآن الكريم فلو وقفوا الموقف الصلب سوف نجد أن هذا يتناقض مع ما سار عليه كثير من الاستنباطات الفكية عند السلف الصالح هل من شيء في هذا الإطار؟ فضل. الخلاف إلى اليوم تقصد هو الحقيقة كما قلت لكم في البداية هناك خلاف أثمر أثرا فقهيا وهو ما يتعلق بدلات العام ترتب عليه آذار فقهية وهناك بعض الخلافات كانت لفظية فعندما نأتي إلى كضية استنبضت بناء على هذه المنهجية عند الجمهور بهذه الطريقة وعند العنفية بهذه الطريقة فإن كنا مكلدين فنحن بنأخذ كما انتهى إليه من نكلدهم وإن كنا لسنا مكلدين فيمكن أن نسلك مسلك الترجيع ومن هنا العلماء يكسمون طلبة العلم إلى يكسمون العلماء إلى ثلاث أكسام أو يكسمون الناس إلى ثلاث أكسام مجتهد وهو الذي يأخذ الحكم من خلال استنباطه هو من نصوص الكتاب والسنة ومن خلال المناهج والقوائد الأصولية التي يستخدمها في الاستنباط وهناك المتبع وهو طالب العلم الذي صار يتمرس على فهم الأدلة والقوائد فهو يسترشد بالعلماء ولكنه لا يقلل تقليد محض وإنما يحرص على أن يفهم الدليل ويحاول الموازنة بين الأقوال ويحاول أن يفهمه ويستوعب فهو يركى عن المقلد المحض العامي الذي يأخذ الأحكام كمسلمات دون أن يحرص على فهم عدلتها أو أخذ عدلتها وعلى هذا نستطيع أن نقول بالنسبة لمن كان طالب علم وقد قطع شوطا كبيرا فإنه ينبغي له عندما يصل إلى أي خلاف فقهي أن يحرص على فهم أدلة العلماء فيه وأن يأخذ بعد ذلك ما يطمئن إليه نفسه من خلال الدليل لكن بالنسبة للمقلدين العوام فإنهم يقلدون العلماء دون أن يلزموا بفهم الأدلة أو تتبعها وعنكم كذلك رضي الله عنه آه في أصول الفكر في أصول الفكر لا ليس تقسيما بالشكل المذهبي الذي نعرفه في الفكر حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية التكسيم سار في طريقتين المتكلمين وهذا يضم في طياته الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية تميزوا بطريقتين إلا كان يحدث أحيانا أن, ش... أن بعضا من الجمهور كد يكون مع الحنفية وأحيانا بعض الحنفية يكون مع الجمهور فمثلا في موضوعنا الذي تحدثنا عنه اليوم وهو دلالة العام نجد أن الإمام الشاطبي وهو مالكي سبك مع الحنفية وقال أن دلالة العام قطعية لماذا يا إمام؟ قال حرصا على كليات القرآن الكريم تظل محل, يعني محل حرص قال له العلماء إن التخصيص لا يؤثر في الحرص عليها فهي التي أرشدتنا إلى العمل بالتخصيص فنجد أن الإمام الشاطبي يلتكي في دلالة العام مع الحنفية هي في أصول الفكرة فيما يتعلق بالدلالات بالذات هناك منهج المتكلمين ومنهج العنفية المتكلمين من أين جاءوا بأصول, بأصول فكههم؟ تتبعوا القواعد الكلية في الشريعة ومقاصطها ومبادئها العامة وقواعد اللغة العربية والبراهين العقلية المستقرة فرأوا في كل ذلك موازين تضبط لنا فهم نصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح رضو الله عليهم ممثلا في الصحابة ومن بعدهم التابعون فكان هذا الفهم مستقرا في أذهان العلماء في الجيل الأول جيل الصحابة والتابعين وتابعين وتشربوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه بعد في, في أيام تابع التابعين بدأ يحدث قصور عند الناس في فهم دلالات الألفاظ وإدراك معانيها واختلط العرب بالعاجب فخاف الناس من أن يضعف المستوى في فهم المنهجية فتدعوا إلى تدوين هذه القواعد بدل من أن تظل سليقه وفي الأذهان تدعوا إلى تدوينها ووضعها في مؤلفات يسترشد بها الأجيال فكان أنبرى الإمام الشافعي فصدى لهذه المهمة وكان أول من دون قواعد أصول الفكر في كتابه الرسالة ثم توالت التأليفات بعد ذلك جيلا بعد جيل هذا منهج المتكلمين بدأوا الإمام الشافعي ثم سلك مسركه بعد ذلك أجيال الحنفية نظروا إلى التراث الذي جاءهم عن أبي حنيفة التراث الفكه والفروعي عن أبي حنيفة وصاحبين ولم يكون هناك قد سبق شيء من التدوين على الأرجح ما في كتاب مدون عندهم دون أبو حنيفة أو صاحبين رغم أن بعضهم يقول أنه دون شيء من ذلك فلما جاءهم هذه الفروع الفقهية أرادوا أن يضعوا أصولا للإستنباط ومنهجية لتفسير النص وقوائد لفهم دلالة الألفاظ فذهبوا إلى تتبع هذه الفروع ونظروا فيها كيف كان يتم من قبل علمائهم فهم الدلالات وفهم الألفاظ وما هي العوامل المشتركة بين الفروع الفقية فجمعوا من كل ذلك أصولا وقوائد صارت تمثل منهجية فلما جئنا نقارن بين منهجيتهم ومنهج المتكلمين وجدنا أنهم يلتقون في أشياء كثيرة ويختلفون في أشياء هذه الأشياء التي يختلفون فيها بعضها اختلاف لفظي وبعضها اختلاف كان له أثر في الفقه الإسلامي لذلك مرّ تدوين أصول الفقه بثلاث طرق الطريقة الأولى بدأت على منهج المتكلمين ثم جاء تلتها طريقة الحنفية ثم جاء بعد ذلك المتأخرون ووضعوا طريقة ثالثة مزجوا فيها بين طريقتين المتكلمين والعنفية فكانوا يضعون القواعد الأصولية ثم يحاولون تتبع آثارها الفقهية بحيث يأتي الأمر مرتبطا فيه منهجيتين المتكلمين مع الحنفية ثم تثالت بعد ذلك جهود تمثلت في تسهيل علم أصول الفكر وإخراجه من تلك اللغة التي صيغ بها وتراكيبها الصعبة وسهل حتى سار اليوم في كتب سهلة وسلثة يمكن أن يقرأها أي طالب علم وإن كانت تحتاج إلى جهد في ذلك وأنتم كذلك تزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا